أ ل م تر إ ل ى الذي حج إ ب ر ا ه ي م في ربه أ ن اتاه الله الملك إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال أ ن ا احيي واميت قال إ ب ر ا ه ي م فان ا ل ل ه ي أ ت ي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أ و كالذي مر على قريه وهي خ ا و ي ة على عروشها قال أ ن ا يحيي هذه الله بعد موتها ف أ م ا ت ه الله م ئ ة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أ و ب ع ض يوم قال بل لبثت مائه عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إ ل ى حمارك ولنجعلك آ ي ه للناس وانظر إ ل ى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال قال اعلم ان ا ل ل ه على كل شيء قدير و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب أ ر ن ي كيف تحيي الموتى قال أ و ل م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير ف ش ر ه ن إ ل ي ك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ي أ ت ي لك سعيا واعلم أ ن الله عزيز حكيم إ ن الذين حقت عليهم ك ل م ة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آ ي ة حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م فلولا كانت ق ر ي ة آ م ن ت فنفعها إ ي م ا ن ه ا لما آ م ن و ا كشفنا عنهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ومتعناهم, ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في ا ل أ ر ض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أ ن تؤمن إ ل ا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظرون ث موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وفي شك من ديني فلا أعبد, الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن, ولكن أ ع ب د ا ل ل ه الذي يتوفاكم و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المؤمنين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 يصيب به موسوعه ن ا ا ل ر ا ب ل ح ي م ق ل يا أ ي ه ا ا ل ن ا س قد ل ا ء ك م الحق من ربكم فمن اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر واصبر َِْ حتى ََّ يحكم ََُْ الله َّ وهو ََُ خير َُْ الحاكمين ََِِْ الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه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 والله موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ي ا ب للعلوم الاسلاميه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 ولن يجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء, والله يرزق من يشاء الذين م و س و ع م ا ل ه م ك س ر ا ب ل س ي ع ة ي للعلوم آ ن م ا حتى إ ذ ا جاء و يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه, فوفاه حسابه والله سريع الحساب أ و كظلمات في بحر ا لجي ل يغشاه موج من فوقه, فوقه سحاب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 قال الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم, فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء جزاء ب م ا ا ك ن و ا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ر ب ن ا أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ا م ي ه أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ض ل ا ن ا من الجن و ا ل إ ن س نجعلهما تحت أ ق د ا م ن ا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل الا تخافوا و تخافوا ح ز ن و ا ألا ت ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ء ا و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي والسماء و َ موسوعه ِ ع ُ ن َ ا ل ْْْ أ ََََ ر ر ض ف ش ن َ ا ب ا ف َ ن ِ ع ْ م َ ا ل ْ م َ ا ه ِ د ُ و ن ََ و م ِ ن ك ُ ل ِّ شَيْءٍ ََََ خ ل ق ن ا ز َ و ْْ ج ي ن س ل َََ ع ل ّ ك ُ م ْ تَذَكَّرُونَ ف ف َ ر ُ و ا إ س و ع ه ا ل َ ن ا ب ل ََ ك ُ مِنْهُ م ْ ن ذ ِ ي ر ٌ مُّبِينٌ و َ ل ََ ا ت ج ْ ع َ ل و م ََ ع الاسلاميه ل َّ ه َ ه ً خ ل ك م منه نذير مبين كذلك ما أ ت ى الذين من قبلهم من رسول إ ل ا قالوا ساحر او مجنون أ ت و ا ص و ا به ب ل ه م قوم ط ا غ و و ن ف ت ل ع ن ه م م ف ا أنت ب م ل و و ن ذ ك ر ف إ ن ا ل ذ ك ر تنفع ا ل م م ؤ ن ي ن وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعموا موسوعه الرزاق النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ت ع ج و فويل و ن للذين ف ك ر ن و م م الذي يوعدون أ ا ف َ ر َ أ َ ي ْ ت َ من َِ اتخذ َََّ الهه ََُ هواه ََُ واضله َ أ ََُّ الله َُّ على ََ علم ٍِْ وختم ََََ على ََ سمعه َِِْ وقلبه ََِِْ وجعل ََََ على ََ بصره ََِِ غشاوه َِ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 ان هم الا يظنون وإذا تتلى, عليهم آياتنا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان إ ل ى ان قالوا اتوا بابائنا صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم الى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إ ن ا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين واما الذين كفروا افلم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين و إ ذ ا قيل إ ن وعد الله حق و ا ل س ا ع ة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما ا ل س ا ع ة قلتم ما ندري ما ا ل س ا ع ة إ ن ظ ن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بانكم اتخذتم آ ي ا ت الله هزوا ذ ل ك ب أ ن ك م اتخذتم آ ي ا ت الله هزوا وغرتكم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب ا ل أ ر ض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز, العزيز الحكيم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 وان َ يك َُ صادقا َِ يصبكم ُُِْ بعض َُْ الذي َِّ يعدكم َُُِْ إ ِ ن َّ الله ََّ لا َ يهدي َِْ من َْ هو َُ مسرف ٌُِْ كذاب ًََ ا يا َ قوم َِْ لكم َُُ الملك ُُْْ اليوم ََْْ ظاهرين َِ في ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فمن ََ ينصرنا ََُ من باس الله فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم إ ل ا ما أرى و م اري أهديكم وما اهديكم إ ل ا سبيل الرشاد وقال الذي آ م ن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم ا ل أ ح ز ا ب مثل دهب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني أ خ ا ف عليكم, ويا قوم إني أخاف عليكم يوم ي و م ت و ل و ن مدبرين م ا ل ك م م ن ا ل ل ه من عاصم ومن ي ض ل ل ا ل و م ا ل ا ولقد جاءكم ي س ف من ق ب ل ب ا ل ب ي ن ا ت ف م ا زلتم ف ي شك مما جاء به. حتى ت إذا هلك ل ق م و ي ب ع ث ا ل ل ه م ن بعده ر س و ل ا ك ب ل ك ي ض ل ا ل ل ه من ه و م س ر ر ف م ت ا ب ا ل ذ ي ي ن ج ا د ل الله و ن في آيات الله بغير س ل ا أ ت ا ه م كبرمقه عند الله وعند الذين آ م ن و ا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون ياها ما نبن لي صرحا لعلي ابنغ ا ل أ س ب ا ب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 ومن عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا ََ قوم َِْ مالي َِ أ َ د ْ ع ُ و ك ُ م ْ إ الى َ ا ل ن َّ ج َ ا ِ وتدعونني َََُْ الى َ النار َِّ أ ك ف ر بالله و أ ش ر ك به ما ليس لي به علم و أ ن ا أ د ع و ك م إ ل ى العزيز الغفار لا جرم أ ن ما تدعونني إ ل ي ه ليس له دعوه في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة و أ ن مردنا ا وان مردنا إ ل ى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم, فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري إ ل ى الله ان الله بصير بالعباده فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سور العذاب. النار ي ع ر ض و ن ع ل ي ه ا ل ن ا ب ع س ي و ل ع ل و م ا ل س ا ع ة د خ ل و ا آل فرعون أشد العذاب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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إ ذ ا الشمس كورت و إ ذ ا النجوم ك د ر ت و إ ذ ا الجبال سيرت و إ ذ ا العشار عطلت و إ ذ ا الوحوش حشرت و إ ذ ا البحار سجرت و إ ذ ا النفوس زوجت و إ ذ ا ا ل م و ء و د ة سئلت ب أ ي ذنب قتلت و إ ذ ا الصحف نشرت و إ ذ ا السماء كشطت و إ ذ ا الجحيم سعرت و إ ذ ا ا ل ج ن ة أ ز ل ف ت علمت نفس ما أ ح ض ر ت فلا أ ق س م بالخنس الجوار الكنس والليل إ ذ ا عسعس والصبح إ ذ ا تنفس إ ن ه لقول رسول كريم ذي ق و ة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أ م ي ن وما صاحبكم بمجنون ولقد راه ب ا ل أ ف ق المبين و م ا هو على الغيب بضنين و م ا هو بقول ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي فأين م ت ذ ه ب و هو ن إن إ ل ا ذكر ل ل ل لمن ع ا شاء م منكم ي ن أن ي س ت تشاء ق ي م وما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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن ا ل ح ا م الحق؟ وما ادراك ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من ب ا ق ي ة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات ب ا ل خ ا ط ئ ة فعصوا رسول ربهم ف أ خ ذ ه م أ خ ذ ه ا ل ر ا ب ي ة إ ن ا لما طغى الماء حملناكم في ا ل ج ا ر ي ة لنجعلها لكم تذكره وتعيها أ ذ ن واعيه ف إ ذ ا نفخ في الصور ن ف خ ة و ا ح د ة وحملت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا دكه و ا ح د ة فيومئذ وقعت ا ل و ا ق ع ة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها أ م ق ر أ و ا كتابيه اني ظننت أ ن ي ملاق حسابيه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة في جنة عالية جنة و ط و ف ه النابلسي دانية ك و واشربوا ا ه ي ئ م ا أ س ف ت م بما أ ل ف ف ت م ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة و أ م ا م ي ه اوتي كتابه بشماله فيقول ف يا ق و ل ي ليتني لم أ و ت كتابيه ولم أ د ر ما حسابيه يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ى عني ما ليهلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط ع ل ى ط ع ا م ا ل م س ك ي ن ف ل ي س ل ه ا ل ي و م ه ا ل ا طعام إ ل ا م ن غ ي ه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 تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض ا ل أ ق ا و ي ل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أ ح د عنه حاجزين و إ ن ه لتذكره للمتقين و إ ن ا لنعلم أ ن منكم مكذبين و إ ن ه ل ح س ر ة على الكافرين و إ ن ه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم قل اوحي إ ل ي انه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به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 و ن لن تقول ا ل إ ن س والجن على الله كذبا و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و أ ن ه م ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أ ح د ا و أ ن ا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا و أ ن ا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم, أم أراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا و أ ن ظننا ان لن نعجز الله في ا ل أ ر ض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا ولا اشرك به أ ح د ا قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دونه ملتحدا إ ل ا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم, فإن له نار جهنم خالدين فيها أ ابدا حتى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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د ا الا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد أ ب ل غ و ا رسالات ربهم واحاط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا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 غير اجل ان يكونوا مطمئنا ل ي ن آ م ي ن فقلت ا س ت غ ف ر و ب ك م إ ن ه ك ا م ولا ا ل م ا ء ع ل ي ك م و موسوعه النابلسي للعلوم ا ت و ي ج ع ل ل ك م أ ن ه ا س م ا لكم ل الله ترجون و ق ا ر ا وقد خ ل ق ك م أطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل, القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا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 س أ ل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج ا ل م ل ا ئ ك ة والروح إ ل ي ه تعرج ا ل م ل ا ئ ك ة والروح إ ل ي ه في يوم كان مقداره خمسين أ ل ف س ن ة فاصبر صبرا جميلا إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل ي وتكون م الجبال س م كَالْمُهْلِ ا ا ء وَتَكُونُ ل كالعهن ولا يسال حميم حميما يبصرونهم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 الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أ م و اموالهم ل معلوم والذين ه م حق في أ حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إ ن عذاب ربهم غير م أ م و ن والذين ه م ل ف ر و ج ه م ح ا ف ظ و ن إ ل ا ع ل ى أزواجهم أ و م ا م ل ك ت أ ي م ا ن فإنهم ه م غير م ل و م ي ن فمن فأولئك ابتغى وراء ذلك فأولئك فأولئك ه م ا ا ل ع د و ن و ا ل ذ ي ن ه م ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم ر ا ع و و ن ا ل ذ ي ن ه م ب ش ه ا ل ا م قائمون و ا ل ذ ي ن هم على ل ص ا ت ه م ي ح ا ف ظ و ن ه في جنات اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أ ي ط م ع كل امرئ منهم أ ن يدخل ج ن ة نعيم كلا إ ن ا خلقناهم مما يعلمون فلا أ ق س م برب المشارق والمغارب فلا أ ق س م برب المشارق والمغارب إ ن ا لقادرون على أن, نبدل خيرا منهم على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين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 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الافلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 ولو ترى إ ذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم, ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا فارجعنا نعمل صالحا إ ن ا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن, ولكن حق القول مني ل أ م ل ا ن جهنم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 جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها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 فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل وجعلنا منهم أ ئ م ه يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت أ ف ل ا يسمعون أ و ل م يروا أ ن ا نسوق الماء إ ل ى ا ل أ ر ض الجرز فنخرج به زرعا ت أ ك ل منه أ ن ع ا م ه م و أ ن ف س ه م أ ف ل ا يبصرون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 غير من الضالين آ م ي ن هل أ ت ى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا, لم يكن شيئا مذكورا إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من وطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا و إ م ا كفورا إنا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ه وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ب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 و َ إ ِ ذ َ ا ر َ أ َ ي ْ ت َ ثم ََ ر َ أ َ ي ْ ت َ نعيما َِ وملكا َُْ كبيرا َِ عاليهم ََُِْ ثياب ُِ سندس ٍُ خضر ٌُ و َ إ ِ س ْ ت َ ب َ ر َ ق و َ ح ُ ل ُ و أ َ س َ ا و ر َ من ِْ فضه َِّ وسقاهم َََُْ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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آ ث م ا أ و كفورا واذكر اسم ربك بكره و أ ص ي ل ا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة إ ن هؤلاء يحبون العاجله و ي ذ ر و ن وراءهم يوما ثقيلا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 وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أ ع د لهم عذابا أ ل ي م ا آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا ان نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ن أنت ا ا م و ل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 ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا الله ا ت ق وقولوا ا الله و قولا سديدا يصلح لكم, أعمالكم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن ََ يطع ُِ الله َّ ورسوله َََُُ فقد ََ فاز ََ فوزا ًَ عظيما ًَ إ ِ ن َّ ا عرضنا َََْ ا ل ْ أ َ م َ ا ن َ ة َ على ََ السماوات َََِّ والارض َْ أ والجبال ََِِْ ف َ أ َ ب ي ن َ ان يحملنها َََِْْ ف أ ب ي ن ان يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن انه كان ظلوما جهولا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 موسوعه ا ل ق ا ل ح ب و ا ل ن و ى ي خ ر ج ا ل ح ي من ا ل م ي ت و م خ ر ج ا ل م من ي ت ا ل ح ي ذ ل ك م ا ل ل ه فأنا تؤفكون فالق ا ل إ ص ب موسوعه ج ع ل الليل ك ن ا النابلسي س ك ت ق ر ا للعلوم ع ز ز ي ا ي م ه الاسلاميه ذ ي لكم ل ن ج و ل ت د و ا بها و ه و الذي ج ع ل لكم ا ل ن ج و و م ل ت ت ه د ا ب ه ا ف ي ظ ل م ا ا ل ب ر و الاسلاميه ب ح ر قد اسماء الله و الحسنى م ن نفس و ا ح د ة ف م س ت ق ر و م س ت و د ع قد ف ص ل ن ا ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ف ق ه و ن وهو ا ل ذ ي أ ن ز ل من ا ل س م ا ء ف أ خ ر ج ن ا به نبات كل شيء ف أ خ ر ج ن ا منه خ ض ر ا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات و ج ن انظروا ت م أعنابا الى ثمره اذا اثمر وينع ه ان في ذلكم ل آ ي ا ت في ذلكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم و خ ر ق و ا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض أ ن ا يكون له ولدا ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله, ذلكم الله ربكم لا إ ل ه إ ل ا هو موسوعه ا ل ن ا ب و س ي للعلوم الاسلاميه لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير قد جاءكم ب ص ا ئ ر من ربكم فمن أ ب ص ر فلنفسه ومن عمي فعليها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 إ ه د ن ا ا ل ص ر المستقيم ط ا ص ر ا ط ا ل ذ ي عليهم ن أنعمت غير ا ل م عليهم غ ض و و ب ل ا ا ا ل ض ل ي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون وَلَا ت موسوعه ا ل ذ ي ن ن س و ا ا ل ل ه ف أ س ا ه أَنفُسَهُمْ م ي للعلوم الاسلاميه ف ق و ن ي س ت أ ص ح ا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم الفائزون لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو عالم الغيب والشهاده ة عالم الغيب ا ل و ش ا د ة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما ي ش ر ئ ا ل م ص و ر المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره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 ي ر س ل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه ة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك آ ل ه ت ن ا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 ولما جاء امرنا نجينا هدى والذين آ م ن و ا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا ب آ ي ا ت ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر, واتبعوا امر كل جبار عنيد و أ ت ب ع و ا في هذه الدنيا لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إ ن عاد كفروا ربهم أ ل ا بعدا لعاد قوم هود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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أ ت ن ه ا ن ا ان نعبد ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا و إ ن ن ا لفي شك مما تدعونا واننا لفي شك مما تدعونا إ ل ي ه مريبا قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي وآتاني, واتاني منه رحمه فمن ينشرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا, نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ل ظ م و ا الصيحة ص ف أ ب ح و ا ا في ي د ر ه م ج النابلسي ث م ي ن كأن م ي غ و ف ل ا إن ث م و د كفروا ر ب ه م أ ل ا ب ع س ل ث م و د ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم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 بشرناها بإسحاق و م ن و ر ا ء إ س ح ا ق ق ي ع و ب ق ا ل ت ي ا و ي ل س أ ل د و ل ع ج و ز و ه ذ ا ب ع ل ي ي ش خ ا ه ذ ا ل ش ي ء عجيب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 وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إ ن إ ب ر ا ه ي م لحليم أ و ا ه م ن ي ب يا إ ب ر ا ه ي م أ ع ر ض عن هذا إ ن ه قد جاء أ م ر ربك وانهم آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا نسيء بهم ولما جاءت رسلنا بهم بهم بهم وقال هذا ي موسوعه ا ه م ه ر النابلسي ل ل ع م ل و ن ا ل س ي ئ ا ت ق ا ل ي ا ق و م هؤلاء بناتي هن أطهر ل ك م ف ا ت ق و ا ا ل ل ه و ل النابلسي تخزون ل ا ل ق د ع ل م ت م ا ل ن ا في ب ن ا ت ك م ن ي ه وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي إ ل ى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك ف أ س ر ب أ ه ل ك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أ ح د الا امراتك انه مصيبها ما أ ص ا ب ه م ان موعدهم الصبح اليس الصبح ب ق ر ي ب فلما, فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها, جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها ح ج ا ر ة 「なぜならば」 الزم قم الليل إ ل ا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إ ل ي ه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو لا إله إلا موسوعه النابلسي ي و و م ل ل ع م ة و م ه ل ه م ق ل ي ل ا إن ل د ي ن ا موسوعه ا ل ن ا ب ل ح ي م ا و ط ع ل و ذ ا ل ا أ ل ا م ي و م ترجف ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ ا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولد نشيبا السماء منفطر به كان موسوعه ا ل ى ر ب ه س ب ي ل إن ربك ي ع ل م أنك ت ق و م أدنى م ن ث ل ا ء الله ي ل و ن ص ف و ث ل ث س ونصفه وثلثه و ط ا ئ ف ة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أ ن لم تحصوه فتاب عليكم ف ق ر ؤ و ا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن علم أ ن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في ا ل أ ر ض يبتغون من فضل الله و آ خ ر و ن يقاتلون في سبيل الله ف ق ر ؤ و ا ما تيسر منه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة و أ ق ر ض و ا الله قرضا حسنا وما تقدموا ل أ ن ف س ك م من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا واعظم اجرا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 يا ايها الذين آ م ن و ا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه ة اثنان, اثنان ذوى عدل منكم او آ خ ر ا ن من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم أ مصيبه الموت تحبسونهما من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ش ه ا د ة الله انا اذا لمن ا ل آ ث م ي ن فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما, فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما وما اعتدينا إ ن ا اذا لمن الظالمين ذلك أ د ن ى أ ن ي أ ت و ا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهها أ و يخافوا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 واذ إ ذ تخرج ل م و ت ب إ ن وإذ كففت بني إ س ر ا ئ ي ل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين, كفروا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين واذ اوحيت إ ل ى الحواريين ان آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا آ م ن ا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أ ن ينزل علينا مائده من السماء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 قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا مائدة, مائده من السماء تكون لنا عيدا ت ك و ن لنا ع ي د ا ل أ و ل ن ا وآخرنا و آ ي ة منك و ر ز ق ن الاسلاميه وأنت خير م ن يكفر ب ع د منكم ف إ ن ي أعذبه ا ب ل س ي ل ل ع ل ا م ا ل ا س ل ا م ي ن واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق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 ان اعبدوا الله ربي ّ وربكم ّ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل ّ شيء شهيد ً ا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 لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهن وهو على كل شيء قدير